بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانتم حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكمان لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألن نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناهم مجدين فلقط حمل العقبة وما وَاكْمَلَ عُقْبَهُ فَأَطْعَمُوا الْقُرْبَى في <تصفيق> فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا دَامَ أو أَوْ مِسْكِينًا دَامَ طَرَبَهُ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَغْفِرَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ اصلا